الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد بدأنا الكلام في حرمة ولن الله الصبر أما بعد قد بدأنا الكلام في حرمة الاحتفال والمشاركة والحضور والرضا والتهنئة باعياد المشركين وتقدم معنا ان هذه الأمور كلها محرمة وكلام في, في, في ذكر أدلة أو شيء من أدلة القرآن والسنة على قومة الاحتفال والمشاركة والحضور والتهنئة بأعياد المشركين تقدم معنا على سبيل المثال الكلام على قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وأن الزور يفسر بأمور متعددة منها أعياد المشركين كذلك تقدم معنا حديث ثابت بن الضحاك والذي سأل النبي, صل... سأل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فيه من نذر نذرا فيه أن ينحر إبلا ببوانة قال هل كان فيها وفن أوثان المشركين؟ قال لا قال هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قال لا تقدم معنا حديث أنت إن الله أبدلكم بهذين اليومين يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النح وتقدم معنا أن الكلام في حرمة الاحتفال بأعياد المشركين يكون من طريقين طريق عام وهذا الطريق العام فيه إبطال الاحتفال أو تقرير أو تشريع أو تسويغي أي عيد سوى الأعياد التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة وأن ابتداء او الاحتفال بأي عيد من الاعياد يعتبر بدعة في الدين إذا العياد من الإسلام الأمر الثاني أن هذا تشبه بالكفار إذا باختصار لماذا لا يجوز أن نحتفل بأعياد المشركين او أن نبتدع عيادا في الدين لأن هذا بدعة من جهة وعموم اعياد المشركين هذه وابتداع اعياد على نسق ما يبتدعون هذا تشبه بالكفار هذا الطريق الأول الذي هو الطريق العام الطريق الخاص فيما ورد فيما نتكلم فيه على سبيل الخصوص قال وأما الإجماع والآثار هذا كلام الشيخ الإسلامي رحمه الله إذن الاستدلال يكون من أوجه متعددة من القرآن والسنة وكذلك من الاستدلال بالإجماع والآثار من وجوه أيضا أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزيه يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك لأن شركوهم وإلا لوقع ذلك كثيرا لكن كان معلوما بين المسلمين أننا لا نشارك اليهود والنصارى والمجوس في عيادهم لا نحتفل معهم بعيد ربيع بعيد نوروز بعيد شم النسيم بعيد كذا بأي عيد من الأعياد التي يحتفلون بها واذا لوقع ذلك كثيرا إذا فعلوا مع وجود مقتضي وعدم ما فيه واقع لا محالة والمقتضي واقع فعلم وجود المانع من وجود المقتضى الذي يحتضيه المقتضي والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني أنه قد تقدم في شروط, في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم هنا شخص يشكك أو يقول الإسناد إلى عمر ضعيف وكذا. هذا اتفق عليه الصحابة واتفق عليه سائر الفقهاء وتناقلوه يعني لو فرضنا أن هذا لم يصح عن عمر أصلا لكان الاتفاق وعلى عموم هذه الشروط حجة موجبة للعمل به لسيما وكثير أو عامة هذه الشروط أو كل هذه الشروط لو لم يصح فيها شيء خاص لكانت عمومات الشريعة مقتضية لها واضح؟ عموم الشروط العملية لو لم يصح فيها نص خاص لكانت عمومات الشريعة مقتضية لها موجبة لها ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال اشترط في في الشروط العمرية أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام إذاً أهل الذمة من أهل من أهل الكتاب ومن ال وكذلك من من أهل الجزية من المجوسي لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام وسموا في الشروط العمرية الشعانين والبعوث يعني هذه من اعيادهم خصوصا والكلام أيضا شامل كل الاعياد فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها ولا يسوغ للمشركين إظهارها يعني نأتي الآن في يوم شم النسيم هذا في يوم ما يسمى بعيد الربيع لا يجوز لنصراني كافر أنهم يأتون ويظهرون بهجة بين المسلمين وفرحا وسرورا احتفلوا احتفالا خاصا بهم في بيوتهم في معابدهم هذا لن, يعني لن ندخل إلى بيوتهم نمنعهم من هذا في بيوتهم لكن لا يظهرون هذا خارج بيوتهم لا يظهرون هذا أمام المسلمين فما بالك والمسلمون يشاركون في هذا بل لو فرض أن النصارى لحزن من الأحزان قرروا مثلا عدم الاحتفال بالعيد الفلاني ستجد المسلمين يخرجون صحيح ولا لا؟ وإن لله وإن إليه راجعون يقول فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها؟ أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد؟ ان لانها معصيه او شعار المعصيه وعلى التقديرين المسلم ممنوع من المعصيه ومن واذا رضي المسلم معصيه او شعار معصيه فهو عاصم الرضا بالمعصيه والرضا بشعار المعصيه عصيان وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصيه ومن شعائر المعصيه ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئه الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها يعني لو لم يكن فقط إلا أن الكافر سيجرؤ على إظهار هذه المنكرات لقوة قلبه بالمسلم لأنه ماذا المسلم يؤيده في هذا المسلمون إذا كانوا ينكرون على هؤلاء ماذا يستطيعون لا يستطيعون شيئا عرفت هذا لكن المشكلة في أن الكافرين يتقوون بماذا أو يتقوون بمن بالمسلمين لإظهار ما عندهم من السوء والباطل يعني مشكلة يعني حقيقة المشكلة الأساسية في عند المسلمين هي في تصرفات المسلمين أنفسهم الكفار هم الكفار هم يودون لو كفرنا وودوا لو تكفرون ويودون لو قتلون وأبادون لكن على حسب ضعفنا أمامهم يتسلطون إذا ضعفنا أمامهم وترخينا وتنازلنا وأعطينا الدنيا في ديننا فإنهم إيش؟ يتسلطون ويركبون إذا قوينا أمامهم ماذا يصنعون؟ الان لما يخطب خطيب جمعه تاتي امراه النصرانيه تسكن بجوار مسجد من المساجد تقول هذا الخطيب لماذا يتكلم في كذا لو ان الذي يقول لو أن الذي تكلمه بهذا الكلام يقول اخراسي ايتها المراه ما لك ولهذا هذا اقل ما ينبغي لو مالك ولا هذا أنت لا شان لك يتكلم الخطيب كما يشاء انت تخرسين وتسكتين هذا الواجب وأن كل المسلمين يقولون هذا الكلام سيستطيع نصراني أي نصراني في العالم في في, في البلاد كلها أقصد أن يتكلم أو أن يفتحفه حتى لو كان من أكبر الكبار لا أبدا أبدا لا يستطيع لكن المصيبة أن عندنا بهائم ينسبون إلى الإسلام ونقول بهائم بل هم بعضهم أضل من البهيمة كما قال الله تعالى في الكفار أولئك كلا بل هم أضل لأنني لا أتكلم عن ناس هم ما زالوا مسلمين لما شخص يتكلم عن بعض أئمة الكافرين ويقول هذا في الجنة في عند هذا الثاني الذي يأتي يقول هؤلاء الذين لما أحد الأشخاص مات تشمدت فقال رأس الكفر مات وذكر كلاما حقا جزاه الله خيرا عليه جاء يأتي بعض الحقراء يقول هذا كيف انا أنا انا أع... لما تكلمت في هذا كلمني ناس و... مع انهم ينبغي ان يكونوا فاهمين لا ادري م... ماذا يفهمون ايها الجاهل يقول ناس يعني درسوا في الجامعه ويفهم... فيفهمون ماذا يفهمون الجهل يفهم انت جاهل لا لست تفهم نصرانيه ولا إسلام يعني العلمانيون هؤلاء ال... ولا هم نصارى ولا هم مسلمون صحيح ولا لا لا يفهمون ما الذي يريده النصارى ولا يفهمون ما الذي عند المسلمين طاغور متوسط ثالث وإن شئت فقل خامس والعياذ بالله يقول أنا اتعجب جدا من أنه هناك ناس قالوا لا أنت تقول كلاما ليس صحيحا ورد عليه هكذا برفق ويتكلم قال الذي يقول إن شنودة في النار من أنا حتى أقول أن هذا في الجنة وهذا في النار نحن نحن الذين نقول من عندهم حسنة نحن نعم نحن لا بأنفسنا لا نقول هذا في الجنة وهذا في النار لكن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الكريم أن من مات على الشرك فانه في نار جهنم يكون مخلدا فيها ابدا فقلنا بما قال الله أنت جاهل لا تعرف ما قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن مثلك يذهب إلى الحضانة إلى حضانة شرعية إسلامية يعني إلى دور يدرس ما هو الإسلام وما هو الكفر وما تعريف الإسلام وما تعريف الكفر يدرس الأصول الثلاثة بعد ويفهم من خلال درسها الإسلام ما هو والكفر ما هو وما أعظم ما اوجبه الله على العباد وما أعظم من الله تعالى عنه. فاذا المص يعني المس الذي يمكن النصارى من المسلمين من لا اليهود ولا الامريكان ولا النصارى ولا خبثهم ولا مكرهم كل هذا كان وما زال لم ينقطع يوما من الكافرين لم ينقطع يوم والمسلمون كانوا يفتحون امصارهم ويدوسون بلادهم ويأخذون ويبسطون سلطان المسلمين على بلاد الدنيا كان النصارى هكذا كما هم الآن صحيح ولا لا هم كما هم لكن متى ينقمعون ومتى يطلون برؤوسهم على حسب ما يكون من المسلمين من القوة والضعف يا ربي الله الله هذا هاتفك يصلح هذا يصلح هذا هو شخص كويتي وجاء جاء يا يا يغني بالعمية المصري ما بقي الله المستعان غير هذا لا تجعل الاناشيد والاشدار اشياء الا ماذا كنت اقول لا أو ذا قلدناه هذه الأنشيد شيء من التشبه بالنصارى أصلا يعني جعلوها من الدين على هذا النحو هذا من التشبه بمن؟ من التشبه بالنصارى أخذه عن النصارى الصوفية أخذه عن الصوفية أهل الحزبية وجعلوا هذا ديدنهم هذا أحد أفراد هؤلاء الحزبيين كان قارئا للقرآن صار مغنية ويأتي في الكليبات والفيديو كليب ويمثل وينظر هكذا فأنت وممثل و... يمثل هذا بالله يعني كيف يصلي وراءه الشخص بعد هذا يعني إذا يعني إذا كنت ترى أنه يشيء يعمل حركات هكذا وينظر هكذا و... فأنت... بالله هذا هذا كيف ت... يعني ويحزن مر مرة يضحك ومرة يحزن كأنه محزن إذا سنا نتوقع أنه يمكن في الصلاة أن يفعل هذا الله يعلم بما في القلوب لكن اشياء تخرم المروءه ايضا صحيح تخرم المروءه هذه من خوارم المروءه لمن اتي امثل امام الناس انني حزين ولذلك انت تجد هذا يمثل وانت تدري انه يمثل هناك من هؤلاء الذين يتصدون ويتحزبون ومن يمثل فعلا ولا يقول انا ممثل كمثل عم خالد لما كان جالسا في الكنيسه في جنزه الشنوده ويبكي إذا، نعم، فتفهموا هذا؟ لماذا يبكي فقدت الأمة الإسلامية واحدا من ألد أعدائها؟ عندما نلقى لك جنازته مثل جنازة أحمد بن حمدل، الإمام محمد بن قال بيننا وبينك من جنازات هذا، الإمام محمد قال هذا في أهل البدع. الذين ينتسبون إلى الإسلام قال بيننا وبينكم الجنائز أيها الأعمى جاء هذا يجعله في شنودة شنودة مع من؟ بينه وبين من؟ بيننا وبينكم؟ بيننا وبين من؟ أنت معه في خندق واحد انتهينا بينكم وبين من؟ صحيح؟ استغفر الله لكن ليس عجيبا من هذا الممثل القدير ليس قديراً حتى نحن نكتشف تمثيله من أول يوم الممثل القدير قد لا تكتشف أنه يمثل تظن أنه يؤدي أداء الحقيقية هذا الممثل الذي ليس قديراً يمثل هنا وهنا وهنا كان في التاريخ من قبل لما ما كان يتكلم على العراق وقتلوا فلان يقول التتار لما دخلوا بغداد قتلوا كل الناس وابن. حتى أنا أستحي حقيقة ان احكيه وان كنت استطيع لكن من من خرم المروءه انني احكي أنني أحكي طريقته حقيقة فتسامحوني في انني لن احكي وان كنت ماذا يعني حقيقه مغتاظ من منه ومن طريقته لله رب العالمين ارجو هذا يقول قتلوا كل الناس الا اليهود يهود من يهود قتلوا كل الناس اللي انت تتكلم أوه. اليهود ذكروا مع النصارى لكن الذين فعلوا البلاوة والرزايا في دمشق كانوا النصارى الذين ساروا بالصليب وأخذوه وداروا به كانوا النصارى لما دخل التتار دمشق وبغداد من الذي أدخل التتار بغداد أليس الرافضة ها؟ نسي الرافضة ونسي النصارى وأخذ في اليهود ولو وجد في مصر يهود كان سيلغي اليهود أيضا سيجعل ناس كان الناس نزلوا من المريخ ساعدوا الختار وفرحوا بدخولهم إلى بغداد ودمشق ثم ذهبوا مرة أخرى هكذا للمشكلة ان كثير من هؤلاء الضلال الذين لهم أغراض وأهواء يطوعون أمور الدين على حسب أهوائهم وينظرون الواقع ما هو عندنا في مصر نصارى إذا نسكتوا عن النصارى في بلاد أخرى عندهم رافضة إذا خلينا نسكتوا عن الرافضة في بلاد ثالث عندهم يهود إذا نسكتوا عن اليهود نتكلم في النصارى عندنا نصار نسكتوا عن النصار ننتكلموا في اليهود ده بس تجد الناس الآن في الجرائد وفي الأماكن إذا أراد أي شخص أن يشتم اليهود ولا ان يسبهم في من يعترض عليه لا يعترض عليه أحد صحيح لكن في النصارى لا كيف لو أن حاكم اليهود الآن مات الحاكم الأكبر عمار هذا ولا شو اسمه هكذا اسمه عمار هذا الناس نصف <تصفيق> هذا. فما الآن؟ فقال شخص رأس الكفر مات، ومن من سينكر عليه؟ طيب شنودة ربنا مس المسلمين من شر أكثر مما مسهم من شلوم ولا عفدي يوسف ولا غيرهم من حكمات اليوم. لكن الأهل هكذا أهل الأهواء يطوعون كلامهم على حسب الواقع. حتى لا يتعرضوا لي والله يسكت أفضل انا إذا كنت لا أستطيع أو اجبن عن إظهار الحق فماذا أصنع لا أتكلم بالباطل أسكت أنا لا أستطيع أسكت أنا اجبن أسكت صحيح ولا لا لكن أتكلم بالباطل هذه بلية فوق البلية يسكت عن الحق هذه بليه يتكلم بالباطل بليه أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن هذا الذي تكلم قال شنودا رأس الكفر وتكلم في فيه كل المسلمين قالوا حق والله حق والله قال حقا وتاريخ هذا الإرهابي شنودا يشهد بهذا من يتكلم من من يصمد من النصارى من لكن المشكلة أنه قبل النصارى يأتي مسلمون أو من ينتسبون للإسلام بعضهم مسلم ضائع وبعضهم ليس مسلما ربما حتى إن كان اسمه إسلامياً لأنه يعني ينكر ويكفر بما انزله الله سبحانه وتعالى يقول الذي يتقدم بهذا الكلام الإسلام بريء من الإسلام بريء منه الإسلام فيه البراءة من الشرك وأهله وهذا بريء شيئاً من البراءة من الشرك وأهله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الثالث ما تقدم من روايته الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله عطاء بن دينار قال قال عمر والإسناد هنا منقطع والله تعالى أعلم بين عطاء بن دينار وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ياكم رطانة الأعاجل وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم إذن تكونوا مسلمين متميزين بالإسلام تتكلمون بلغة أهل الإسلام لا تتعلم مرطان حتى الذي ليس لغته العربية من المسلمين عليه أن يسعى إلى العربية وعليه إذا أراد أن يغرب على أهل بلاده أن تكون العربية هي اللغة ماذا؟ التي يريد أن يتشدق بها يريد أن يتحدق بل يتحدق بالعربية هكذا كان بل ما زال بعض الكافرين لعلمه بفضل اللغة العربية يحرص على أن يكون متكلما باللغة العربية في بعض المألة القطاعات وبعض الأحوال. كان من قبل بعض الكفار عيامة حكم المسلمين في بعض الأماكن في أوروبا، في الأندلس وفي غيرها كانت اللغة العربية لغة الأدباء ولغتها الصفوة. تتعرف تعرف يعني يقولون فلان هذا, فلان هذا يتقن العربية. يعني إيش يتقن العربية؟ يعني مثل ما يقولون مثلا هناك هذا يتقن الفرنسيين. صحيح بن فرنسي يعني رجل هيش يعني صاحب أدب وتجاوز الإجليزية إلى الفرنسية لغة ليش لغة هكذا فهم تجاوز كذلك كانت العربية هكذا ينظر إليها فوق من الذي, من الذي ينزلها في أعين الكافرين ليس, الكا ليس الكافرون ليس الكافرون هم الذين ينزلونها إنما المسلمون يهقيه بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الدمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن أعطاء دينار قال قال عمر لا تعلم رطانة الأعاجم ولا تدخل على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطات تنزل عليهم وبالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد هكذا عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عم قال من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة يعني أولئي الذين يذهبون إلى كناس النصارى في عيادهم ويشاركونهم ويصنعون معهم ويحتفلون معهم جنب النسيم ويهدسون لهم رسائر التهاني يخشى عليهم أن يكونوا من المحشورين معهم يوم القيامة والسيما الحديث عندنا في الصحيحين من حديث أنس وقد قيل بتواتر المرء مع من أحد المرء مع من أحد وروى ورو بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال قال لي ابن أبي مريم وهو سعيد أنبأنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زيند وعمر بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتلبوا أعداء الله في عيدهم وروى بإسناد صحيح عن أبي اسامه قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة العربي عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرا قال من بنى ببلاد الأعاجم وصنع عن يروزهم ومحرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حتى يموت وهو كذلك فشر معهم يوم القيامة وقال هكذا روى يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف بن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله عن عوف عن أبي المغيرة عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله وبالإسناد إلى أبي أسام سميعاً يوم بلي قال ابن سنان إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد أبي أسامة أو بن أسامة عن حماد بن زيد عن فشام بن محمد إيش؟ عن فشام عن محمد فشام الذي يروي عن محمد بن سعيد هو فشام الحسند الخلدوني. قال أُوتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فصلموا كل يوم النيروزة. قال اسامه كره رضي الله عنه أن يقول أن يروز قال البيهقي وفي هذا الكراهة, الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به وهذا عمر رضي الله عنه نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكريسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ في عيدهم فكيف بمن عمل عيدهم هو من نفسه؟ يعني بعيدا هو الان ياتي يشم النسيم هذا سبحانه يقول شم النسيم ثم يجهزون فيه الفسيخ فهمت هذا يشمون الفسيخ بدل النسيم النسيم يسمون النسيم في الحدائق هو يشموا ياخذوا حتى الحدائق يفسدونها بماذا اليوم نحن خارجون بعد صلاه الصبح اكياس قمامه تجد رائحه الفسيخ فتهلك منه للاسف فيشتري الكثير من الناس قلت هذا الشام النزيل والدذن نأتي بالفسيخ والأسماك المملحة والملانة والبصل والبيض الملون وإلى آخره حتى يحتفلوا هم بأنفسهم في بيوتهم وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه لهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار ان لم يكن كفرا وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضي إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الدم على بعض ذلك مشروطا ببعض لأن أبعاظ وما ذكره يقتضي الذمه فردا يعني ليس اجتماع كل هذا شرطا اذ أي شيء من هذه المذكورة هو نفسه في وحده مستقلا هو ماذا محرم وأما علي يقول وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمر ان الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار عيدهم بدار الإسلام وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في أيديهم وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في ارضهم انظر إلى ذاك الزمان لا يستطيع أن يحتفل بعيد المشركين إلا إذا كان في ماذا؟ في بلاد المشركين. وأما علي رضي الله عنه فكرها موافقتهم في اسم العيد الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك وذكر أصحابه مسألة العيد وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم طيب قال رحمه الله وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنة واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الشعانين وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنة وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع. في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم هذا طبعا هذا الكلام فيه نظر لعله كما سيت تنبيه عليه وقال الخلال في جامع باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين وذكر عن مهنة قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طريانور ودير, أيو... ودير أيوب واشباهه يشهدها المسلمون ويشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقره والرقيقة والبره والشعيرة وغير ذلك إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشتر... يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم البيعة... البيع جمع بيع وهي المتعبد اليهود والبقرة والرقيق الدقيق قال اذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وانما يشهدون السوق فلا باس فانما رخص احمد رحمه الله في شهود السوق بشرط الا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من, من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل فعلهم هنا أقرأ تعليقا للشيخ النعثيمين رحمه الله قال المهم أنهم إذا جلبوا في أسواقهم لأعيادهم في أشياء معتادة فلا بأس في شهودهم لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد على أنه عبادة بل على أنه تجارة هذا إيش في الأمور المعتادة ولكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ هذه المسألة التي مرت الإشارة اليه هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ الظاهر لا بل هذا واضح لأنه لا يجوز إعانتهم على اعيادهم الباطلة لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم وأما الشراء من الأسواق يوم عيدهم فلا بأس به ولكن لا يشتري من الأسواق التي أو من الأشياء التي نصبت لأجل تعظيم هذا الأمر يعني شيء معتاد لا بأس به أما شيء بني وكبر وعظم لأجل انظروا إلي هنا انظروا الى الدرس هنا دل... ذهبتم هناك كل الناس ينظرون ماذا... ماذا تصنعون ماذا كنت أقول إذا لا يشتري من مما نصب ولا وضع ولا جهز ولا اعد لاجل عيد الكافرين كل شيء نصب واعد واعد وجهز وخصص للاحتفال بعيد الكافرين فنحن لا نشارك فيه ولا نتعامل فيه ولا نبيعه ولا نشتري منه واضح هذا ارجو الا احتاج الى اعاده هذا المعنى الذي لم يكتب هذا الكلام سينساه بعد قليل وسيأتي بعد قليل يسأل عن هذه المسألة نفسها للأسف هذا من من, من ابتلاءنا أيضا أن المسلمين لا لا يتعلمون بسهولة قال بالنسبة بالنسبة لحلو المولد هذا سؤال أيضا الآن الاحتفال بالمولد النبوي بدعه لان النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولا الصحابة ولا الأئمة هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بدعه طيب ما حكم شراء حلوى المولد حلوى المولد ليست محرمة في ذاتها واضح ولكن لا يجوز لنا أن نشارك في إحياء المناسبة البدعية واضح فلا يجوز لنا أن نشتري حلوى المولد مما نصب لأجل الاحتفال بالمولد أو من هذه النصبات وهذه الدكاكين التي تعظم هذه المناسبة وتبيع فيها هذه الحلوة واضح الشيخ ابن عثيمين هنا يقول بالنسبة لحلو المولد المرتبطة ببدعة المولد في بعض البلدان الإسلامية لا يجوز إهداؤها أو شراؤها أو أكلها لأنها مرتبطة بهذه البدعة إذا لا يجوز إيش هذا كلام الشيخ لا يجوز إهداؤها او شراؤها أو أكلها لانها مرتبطه بهذه البدعه وإن كانت باعتبار ذاتها ليست محرمه هنا أحد الاخوه ارسل ورقه يقول يقول ان شيخ الاسلامي قال في الـ في اقتضاء الصراط المستقيم إن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مشروع سيحصلون على الأجر بسبب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة هذا المولد يقول قال له قائل هذا الكلام وقال لكن أهل السعودية غيروا هذا أو غيروا بعض ما في هذا الكتاب لا الكلام موجود في الكتاب ولم يغير لكنهم هم الذين ينقلون بعض كلام شيخ الإسلام ويسقطون بعضه كما فعل محمد بن علوي المالكي لما نقل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام الذي يريد أن يستدل به لهواه ثم لم يذكر كلام شيخ الإسلام الصريح في أن الاحتفال بالمولد بدعة شيخ الإسلام يقول الذي يريد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على هذا التعظيم صحيح؟ مخطئ في البدعة مخالف ولكن يثاب على التعظيم فإن كان شخص يفعل يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا مريدا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مثاب وإن كان واقعا في بدعة وإذا أقيمت الحجة عليه فإنه يكون ماذا مبتدعا وآثما طيب يقول قال واما الرطانة طيب هنا أنا عندنا مقالات اخرى اريد ان اقراها بما يتعلق بهذا ايضا هنا مسألة الرطانة هذه سأعود إليها إن شاء الله يعني نجعلها في مقام مستقل لكن هنا تكميل للكلام على ما يتعلق بالاحتفال بالأعياد وعلى الذي قرأناه من كلام الآمدي شيخ الإسلام علق على هذا في محل آخر من اقتضاء الصراط المستقيم قال على قوله وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم قال فهذا الكلام محتمل لأن يكون أجاز شهود السوق مطلقة بائعا أو مشتريا لأنه قال إذا لم يدخل عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس وهذا يعم البائع والمشتري لا سيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين فيكون وقد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق ويحتمل وهو أقوى أنه أرخص في شهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم يعني أن تبيعهم لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي تقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسالته يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا يحيى الشامي وهو فقيه عالم، وكأنه والله أعلم قد سمع ما جاء عن, النهي عن شهود ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسال أحمد هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصه في شهود السوق. ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع يعني في كلام الآمدي أيضا لقوله إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم وقوله إن قصد على توفير ذلك وتحسينه لأجلهم فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية بل فيه صرف, ما صرف لما لعلهم يبتعونه لعيدهم عنهم يعني يقول هم سيريدون هذه الأشياء لعيدهم نحن نأخذها منهم فلا يجدون ما يعيدون به على الكفاية الذي يظهر أنه إعانة لا تكثير لسوادهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت أسواق الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج ومنها ما كان يكون لاعياد باطلة وايضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيه فيها ما يستعان به على المعصية فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيه السلاح لمن يقتل به معصوما أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل يشتري منها بل هو أجود لأن البائع في هذا السوق ذمي وقد أقروا أقروا على هذه المبائعة ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى أرض الشام وهي حين ذاك دار حرب وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أخرى بسط القول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لابد أن تشمل أسواقهم أو أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية فأما بيع المسلم في أعيادهم ما يستعينون به على أعيادهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم يعني إذن الكلام مرة على مسألة الشراء منه الشراء منهم هو يقول يجوز من جهة ماذا أن فيه اخذا لبعض ما يستخدمونه في الاحتفال باعيادهم ولكن الواقع أن هذا غير متحقق في كثير من الأحيان لأنك تراهم أنت هو عندهم كثير جدا وهم أقلية الآن شراث قليلون فمهما أخذت منهم هم عندهم كثير بل هم يريدون أن ينشروا في المسلمين يشترون الآن بضائع كثيرة للمسلمين حتى يشتريها المسلمون بل المسلمون هم يشترون ويبيعون للمسلمين وللنصارى إذا ما الذي ينبغي ينبغي أيضا لا يبيع لهم ولا يشتري منهم ما يتعلق بماذا بأعيادهم أبدا واضح شيخ ابن عثيمين هنا علق تعليقا يفيد هذا يقول على كل حال ما قال الشيخ صحيح لأنه فرق بين البيع والشراء فالشراء ليس فيه إعانة والبيع إعانة على المنكر لكن الشراء ليس فيه إعانة باعتبار الأصل ولكن قد يكون في بعض الموارد فيه إعانة ونحن نقطع انه في هذا الزمان فيه إعانة لكن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر الشراء منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم لأنهم يبيعون في هذه المناسبة وينزلون السعر فإذا فهمنا ذلك وأننا إذا اشترينا منهم في أعيادهم نزيدهم سرورا وينمي أموالهم, أو ينمي أموال وينمي أموالهم ويزدادون كسبا فإنه يمنع يعني يمنع أيضا ماذا الشراء إذن لا بيع ولا شراء فيما يتعلق باعياد المشركين حتى لا نكون معينين على شيء من هذا البيع والشراء معلوم أن البيع والشراء من المشركين في الأمور العادية جائز أو ممنوع الأصل فيه الجواز ولكن مثل هذه الأشياء لا تجوز. حتى مع المسلم حتى انا وجدت الآن مسلما يأتي ببضائع يقول بمناسبة شم النسيم اشتروا هذه البضائع فأقول طيب ما من شم, شم النسيم أنا لن أشتري مع أنني قد أريد أن أشتري بعض هذه البضاعة لكن بما أنك وضعتها تحت عنوان شم النسيم أنا لا أشتري. فهمت هذا؟ يعني قبل أسبوع وجدت مثلا بعض الأسماك تباع أردت أن أشتري وضعين يقول شم النسيم قل لا أشتري حتى أنا أنا لذ نحتفل بشم النسيم أنا أريدها للعادة يعني لطعام عادي لكن لا طرست شم النسيم طيب لن أشتري. إذا وصل اذا شاع هذا الأمر بين المسلمين وعرف التجار أن المسلمين المتمسكين إذا راوا هذا من النسيم لا يشترون يقلعون بل إذا وصل الأمر في بعض القطاعات انه سيبقى ناس سيوافق ناس ويقبل ناس فمن وجدناه يبيع هذا ويشارك في الاحتفال بعيد المشركين في بعض القطاعات والأم... يهاجر في الله صحيح فانه ماذا سيبحث عن تجارته لم يكن يبحث عن, يبحث عن دينه نحن ننظر دائما لا ننظر فقط إلى المصالح والمفاسد في ال ال ال ال ال الآن أو في الحال بل ننظر إلى المصالح والمفاسد في الحال وفي المآل قال فإنه يمنع لأن الحكم يدور مع علته ولو أن المسلمين هجروهم في العيد ولم يشتروا منهم فإنه يأتي العام القادم فلا يجلبون شيئا صحيح؟ إذا لم يشتروا منهم ولم يشاركوهم يأتي العام القادم لا يشترون شيئا هنا شيخ نرجع إلى كلام شيخ الإسلام يقول فأما بيع المسلم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك, إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمرة بل لا يجوز أن يبيع مسلما عنباً او عصيرا يتخذه خمرة وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلما الآن بعض التجار السلاح في, في الصعيد في المنيا وفي غيرها يبيعوا بعض الأسلحة يأتي النصارى يشترون فأنت تعلم لماذا يشتري النصارى النصارى يشترون يتسلحون اقل ما يستطيع يعني يريدون انهم يخزنون هذا في الكنائس وفي ما حولها حتى إذا ما اراد أريد شيء يخرجون كما حدث في امبابه متحصنون حول الكنيسه وفي البيوت خرجوا بالكلاشينكوف من الاعلى يصطادون المسلمين فهمت هذا حتى بعض ال الناس يقول كانوا ينظرون من بين الواقفين لا يستطيعون أن يقتلوا كل الواقفين فهيم؟ فيصطادون الملتحين يقتلونهم يجدون شخصا ملتحيا يقتلونه لم يخشون أن هذا الملتحي سيحرض وسيقول وسينبه وس صحيح ولا لا فيصطادون أحد حقرائهم فلوبتير جميل هذا الجميل هذا الحقير المحرض الكبير يقول أكبر خطر على الخطر الأكبر على مصر الإخوان والسلفيون يقولهم عندي وجهان لعملة واحدة يقول لا وجهان لعملة واحدة لأنه بالنسبة له طبعا هو لماذا هذا مع كل المجاملات التي تأتيه من الإخوان بل حتى من كثير من هؤلاء الذين يدعون السلفية لأنه لا يريد إسلام يتكلمون عن جمعية الدستور وطبعا لا دستور في الإسلام يقول أن نحن لا نريد جمعية شرعية لكتابة الدستور يقول فلان وفلان من المسلمين المخالفين الذين دخلوا في كتابة هذا الدستور يقول هؤلاء لهم عندنا كل الاحترام هذا الخبيث يقول هكذا يقول لكنهم يصلحون أن يكتبوا قانون لإدارة ملجأ ايتام لاداره جمعية شرعية لا, لا يصلح أن يكتبوا دستورا لمصر هكذا يقول وللأسف هناك يعني همج رعاع يشاركون في هذا الأزهر ينسحب من جمعية الدستور لماذا؟ لأنه لأنهم يقولون كما نقول لا دستور في الإسلام عندنا عندنا القران والسنه لا نجعل شيئا بديلا عن القران والسنه بأي شيء تحكمون ما المرجع القرآن والسنه دستور نكتبه ونحن ونجعله مرجعا وننحي وذلك الان ترى الناس لما يتكلمون يقولون الى اي شيء نرجع الدستور لا نحن نحن وآه... اهل نحن اهل دستورنا وتنزلا تنزلا نقول والا فلا يعني لا نعتبر الدستور دستير معتمدنا حجتنا مرجعنا هو ماذا كتاب الله سبحانه وتعالى الازهر لماذا انسحب من كتابة الدستور من الجمعية التاسيسيه لكتابه الدستور موالاه للعلمانيين وخطبا لود الضائعين المضيعين لان القائم لان شيخ الازهر الان شخص رجل متعلم راح المسلمين من أراح الله المسلمين من شره رجل متعلم يقول يقول أنا أرفض أن شخصا يسأل عن كل يدخل الحلال والحرام في كل شيء بقي يعني أن الشخص يخرج من بيت مع ورقة هذا حلال وهذا حرام هذا الذي ينبغي شرعا وهل ضاعت البلاد والعباد إلا لما ضيعوا الحلال والحرام في كل ما يقولون ويفعلون وتضيع البلاد أكثر لما يكون مثلك شيخا للأزهر شخص يقول أنا كنت لا لما كنت أريد أن أدخل كلية شرعية. أنا كنت أريد أن أكون طيارة هذا فليكن يكون كابتن طياراً؟ هذا هذا هذا هذا ما يريده. هذا ما كان يريده. هذه هي النفسيات يا أخي. هذه هي النفسيات. هذه هي الشخصية. فلذلك هو يطبق أسلوب الكابتن الطيار في شيخ الأزهر. يطلع الكابتن طيب النظرة من هو الكابتن الطيار ويذهب إلى بلاد العالم ويطوف ويكلم المضيفات وكذا. نأخذ هذه الثقافة فتطبق في ماذا في مشيخة الأزهر. استغفر الله العظيم. يذهب إلى النائب عن شنودة بخم يذهب إليه يحنقه حتى لا يوجد شنو الرأس لا يوجد تذهب أنت مبتذل نفسه يا أخي. مبتذل النفس يعني لا إذا كان يبتذل نفسه إذا كان يرى نفسه ذليلة ينظر إلى منصبه إلى اعتبار منصبه بين الناس بين المسلمين في العالم لا مذل النفس وأذل معه صورة الإسلام والعياذ بالله والإسلام, والإسلام لا يذل الإسلام نفسه دين عزيز وان ذل الذلون نقول هو يذل صورته وصورة الصورة التي يظهر بها هو كثير, من ال... هو, و... هو كثير من المسلمين إذن كذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلمة كمثل ذكرني هذا بنصر فريد واصل في الأسبوع الماضي في إحدى الجرائد ال. الضائعة التي ما زالت تتكلم في العصور البائ يعني على نهج عصور بادت واسماء جريدة اللواء الإسلامي ناس يعني لا يعتبرون لا تقدما دينيا ولا دنيويا ولا رجوعا إلى أصل ولا... وهم ما زالوا فهمت نهج زقزوق الماضي وأمثاله وما زال موجودا يأتون به في اختبارات أمة الأوقات زقزوق والعياذ بالله فيكتب نصر فليدوا سيسألون ما الخلاف بين السنة والشيعة فيقول الخلاف أنك امور في تعصب وبعض الناس يقولون ان هناك دعوة إلى التشيع في منصب وانا لا أظن أن أحدا تشيع في مصر أنت, انت لا, تف يعني لا تعرف شرعا ولا دينا ولا سنة ولا تعرف دينا في هذه الأبواب يعني ولا سنة ولا شيعة ولا واقعا ولا بلادا ولا أحوال عباد. لماذا تتكلم وتفتي وتتصدر؟ لماذا؟ هذا في الاسبوع الماضي فقط يقول أنا لا أظن أن أحدا تشيع. <تصفيق> لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بعد كلام يسأل بعض الأسئلة عن يقول وقد سأل سعيد المعافري مالكا يعني الإمام مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم فقال لا ينبغي أن يأخذ منهم يعني بعد موت الميت منهم يوزعون طعامه قال لا ينبغي أن يأخذ منهم لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبح للأعياد والكنائس مثلا من المسائل الرافضة يأتون في أعيادهم في عاشوراء الحسين في أربعين الحسين في كذا يوزعون طعاما وينشرون حتى في بعض المناطق في السنة ويوزعون عليهم هذا لا يجوز مشاركتهم فيه ولا قبوله من منهم ولا مشاركتهم في شيء من هذا واضح؟ طيب وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك له لا لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء فما بالك بالذي يبيع للكنيسة هذا يقول اشتري شيئا سيعود ربحه لاي شيء للكنيسة يقول لا يشتري مسلم لا يعينهم على فما بالك بشخص ياتيه النصارى يعلمون انه سيبيع لهم هذه الارض لتبنى كنيسه او تكون عماره بجوار كنيسه لحشد النصارى وللمبادده المسلمين وكذا ويبيع يبيع باع ارضه باع أرضه فقط ها وبيع الارض هذا ليس سهلا هذا ك... هذا ربما يعني هذا كبيع الأرض لليهود ماذا الفرق؟ اليهود والنصارى الفرقتان كافرتان ضالتان تريدان بنا السوء ما حكم الذي يبيع ارضه لليهود؟ ها. ماذا يقول شيخ الازهر؟ سيقول يجوز؟ طيب ما حكم الذي يبيع ارضه للنصارى؟ سيقول يجوز معان المصرية والوطنية يقتضي أن يتشدد في بيع الأرض للنصارى وأنها لا يجو... تجوز أكثر مما يكون في بيع الأرض في فلسطين إذا الله, إذ... الله أعلم كيف الحال في فلسطين وما الذي يدور صحيح هذا مقتضى التعصب المصري لو كان يعقل أنتم تعرفون في الصعيد وفي أماكن كثيرة من العيب جدا بيع الأرض من العيب جدا هذا على منسئ ذكر الصعايدة أعزل الساحة صحيح من العيد ببيع الأرض صحيح ولا لا يخفض من العيد يقولون حتى في المثال يقولون عواد باع أرضه انظروا طوله وعرضه يقول انظر طوله وعرضه ويبيع أرضه صحيح ولا لا؟ لماذا الأرض؟ لا كيف تتنازل؟ فكذلك وسبحان الله يعني قد لا يبيع أرضه المسلم طيب نبيع المسلم من مسلم احنا مسلمون جميعا أرضي أرضك بيتي بيتك صحيح ولا لا؟ لكن انا لما أتنازل وأبيعها لكافر يتخذها ضدي وانا أعلم هذا وافهم لكن ماذا تقول؟ المصيبه أن كثيرين يعلمون ما قد يخطط ويسمعون ويحذرون وكذا لكن امام اغراء المال ماذا والاخرون عندهم اموال بلا حساب يعني يكاد يكاد تكاد أن تظهر وكانها بلا حساب تاتيهم من الامريكان من النصار النصارى الداخلي والخارج من الفاتيكان من الحبشه من من من بلدان كثيرة من وسائل هذا الكلام كان قبل أكثر من أربعين سن نقول أربعين سنة من الأمريكان والفاتيكان والحبش الآن كيف من أين تأتي الله عالم زيادات وأشياء وعنده استقلال داخلي بل الكنائس نفسها صارت عندها مشاريع تجارية فظيعة فظيعة وبعض إنتاجهم يباع في الأسواق بعض إنتاجهم يباع في الأسواق يروجون عسل نحل عليه صلبان من الدير أتى بعض الخضروات عندهم وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها يعني يبيع جزءا من أرض الكنيسة حتى يرمم الكنيسة وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها إنه لا يجوز لمسلم أن يشتريها من وجهين أو الأول أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة والآخر أنه من جهة بيئ الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ولا أرى للحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء هكذا قال قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن هذا عبد الرحمن ابن القاسم تلميذ الإمام مالك عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم يركبون هذا كان موجودا في النيل يركبون المراكب والقوارب وال... فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني شيئا في عيدهم مكافاه له وراه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك السلاطين ينبغي ان ينهوا المسلمين عن ذلك فكيف نطلب الان من السلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وعندنا من يقال انهم علماء وهم من رؤس السفهاء هم الذين يأمرون المسلمين بذلك واحد ال كتابي الجاهلين الذين يقال إنهم مثقفون وهم منحطون يقول انظر المرأة المسلمة المحجبة تسكن نزلت في العباسية ممل كنيسة الكاتدرائية توزع على النصارى وقت جنازة شنودة زجاجات المياه بشدة الحرب توزع عليهم زجاجات المياه بشدة الحرب يقول لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه طيب ذكر ايضا بعض الاخبار أو بعض الآثار عن الإمام أحمد هذه لعلنا نجعل لها يوما آخر إذا يعني غدا لعلنا نقرأ بعض الآثار في هذا أو في هذا الباب عن الإمام أحمد رحمه الله وبعد غد او على حسب الوقت يعني يكون الكلام في هذا وفي الرطانة أيضا يعني نحن إن شاء الله نستمر إلى آخر هذا الأسبوع في مخت... في قراءة هذه المختارات من اقتضاء الصراط المستقيم لاشتداد الحاجة إليها والكتاب كله محتاج إلي بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين